يا الله يا رحم بنا سنيت عمود الدين والعروه المتينه و ودا في الصلاه حياتي الروح سببا سكيننا نخشع و نتلذذ و نطلب ما نهيت من الحبل الوريد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الله وسلم و مبارك لعبده و محمد و على آله و صحبه أما بعد لكل قوم طريقتهم في الاختيار بين الأمور العرب مثلا عندهم الأزلام الأزلام هذه أعواد يكتبون على واحد منها أمرني ربي يكتبون على الثاني نهاني ربي ثم يقرعون بينها ويسحبون والذي يخرج له يفعله أمرني ربي فعل نهاني ربي لم يفعل قوم ثمود أصحاب صالح عليه السلام يتطيرون يتطيرون أي إذا احتاروا في شيء قذفوا طيرا في السماء فإذا طار يا جهة اليمين فهو خير ويذهب إلى جهة اليسار فهو شر حتى أنهم قالوا لصالح اتطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون والغرب المعاصرون تتأثر خياراتهم أيضا بأشياء معينة يتشاعمون فيها إذا وجدوا شيئا فيه الرقم 13 أو مر أحدهم ببومة كان هذا عندهم علامة على عدم الفعل وإذا رأوا حدوة حصان أو ورقة قرنفل فمعناه أقدم وفعل الغجر يأتون بأوراق اللعب هذه وصدف ينظرون فيها ويقررون اليوم بعض الجهال عندهم قراءة الكف والفنجان وقراءة الأبراج أشياء ما أنزال الله بها من السلطان فقط لكي يطلبوا المساعدة في تحديد قرارهم فهل هناك طريقة ربانية لتحديد الاختيار لأجلنا؟ نعم يوجد تابعونا الناس عندهم افتقار شديد إلى طلب المساعدة في الاختيار من قوة أخرى هي أكبر منهم ولأنهم لم يهتدوا إلى الله تعالى فقد أتوا بأمور هي أقرب إلى الضحك والتفاهة وهذا كله من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله أما المسلمون فقد أبدلنا الله تعالى طريقة هي خير من ذلك عن جابل عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك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 أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته والحديث رواه البخاري إنها صلاة الاستخارة إن الذي يصلي الاستخارة شعوره وقلبه باتجاه ربه اعتماده عليه هو الذي سيدبر أموري وهو الذي سيوفقني فإذا اعتمد على هذا الإله العظيم فإنه سيطمئن وسيرتاح ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يا من استخرت الله لقد وكلت القرار إلى من هو أعلم بحاجتك مني ومنك إلى من هو أكثر رحمة بك حتى من نفسك تصدقني سيشدك إلى أحسن ما يكون الاختيار ولكن استخارة الملك ليست عادية والوصول إليها يحتاج إلى ترتيب فهناك أفعال معينة وهناك كلمات محددة فليس كل أحد يقول ما يخطر بباله لا قال جاب من عبد الله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور قال كما يعلمنا السورة من القرآن بسأل دقيقة لماذا؟ لأن النتيجة عظيمة ذكر بعض أهل العلم أن حكمة أداء الركعتين قبل الدعاء هو تعظيم شأن هذا الدعاء بما يلقه لأنك ستطلب خير الدنيا والآخرة فلا بد أن تكون مقدمة هذا الطلب بما يناسب هذا المقام ولا شيء أرفع وأكرم من أن تجعل الصلاة هي المقدمة أيها الله طيب في ماذا تكون الاستخارة؟ تكون في الأمور الغير معتادة يعني ما لا يستخير هل يذهب للعمل أم لا هل يقرأ الصحيفة أم لا أيضا إذا أراد أن يستخير فإنه يستخير في الأمور التي لم يرد فيها تفضيل شرعي فلا يتخير مثلا هل أخذ قرضا ربو ربويا أم لا ما يستخير هل أحج أم لا, لا. لكن يستخير هل أحج مع الحملة الفلانية أم مع الحملة نعم أما أصل الموضوع فلا لا استخارة فيه لا يستخير أيضا في أمر لم يحسمه و لم يعزم عليه تماماً بهذا انتبهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هنّ أحدكم بالأمر و لذلك عند العزيمة و على فعل الشي و قبل الشروع فيه لأن الخواطر للترد على القلب كثيرة تخيلوا لو أنه استخار في كل ما بدا وخطر على قلبه تضيع عليه أوقات كثيرة وهل هل وقت معين يعني مثلا نصف الليل أو بعد فريضة معينة لا ليس هناك دليل على تحديد وقت معين بل متى ما احتجت إلى الاستخارة فاستخر طيب لو أراد أن يصلي الاستخارة في أوقات النهي عن الصلاة يعني مثلا بعصات العصر فهل يصليها في هذا الوقت؟ الجواب يعتمد إن كان الأمر مستعجلا بحيث يفوت وقته فهنا لا, لا ينتظر لكن إذا كانت لسيب يمكن أن يتأخر فالأفضل أن تؤخرها إلى ما بعد وقت النهي ولو صلى سنة من السنة الرواتب ثم أراد استخارة فهل تفزئه يعني مثلا صلى سنة المغرب وأراد أن يجعل سنة المغرب هي الاستخارة في نفس الوقت فيقول دعاء بعدها هل يصح أم, أم لا ذكر أهل العلم أنه لا يلزمه أن يأتي بركعتين جديدتين ولكن بشرط أن يكون قد نوى قبلها الجمع بينهما بين الاستخارة وتلك تلك الصلاة فإن سألت ماذا أقرأ في صلاة الاستخارة من السور الجواب لا يحدد بصورة معينة بل يقرأ ما تيسر لهم القرآن لأنه لم ترد صورة معينة لصلاة الاستخارة طيب إذا أردت أن أقرأ من كتاب يعني دعاء نفسه إذا انتهيت أقرأوا من الكتاب الجواب نعم يمكن ذلك ولكن القراءة من الحفظ أفضل إلا إذا كان إذا قرأ في الكتاب يتدبر أكثر فنعم وهل أكرر صلاة الاستخارة في الشيء الواحد نعم يجوز ورد ذلك عن الزبير ومن لم يتمكأ من الصلاة فهل يقتصر وعلى الدعاء فقط مثلا امرأة عندها عذر شرعي أو كان الرجل الذي يجب أن يختار ليس ديه وقت لا يجب أن يختار الآن خلال ثوان معدودة كشراء سهم مثلا فهذا لا يجد وقتا للصلاة ركعتين ماذا يصنع هنا لا بأس لا بأسا يقول الدعاء فقط قال الإمام النووي لو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء ولكن أين يقوله أين يقول الدعاء يقول الدعاء بعد فراغه من الصاتي مباشرة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول الدعاء اللهم أن يستخيرك بأهمك وانتبه إلى أمر مهم عند قراءتك لدعاء الاستخارة أمر مهم جدا يغفل عنه كثير من الناس إذا ما رعيته لن يستجاب دعائك ولن تستجاب استخارتك ما هو هذا الأمر سأوضحه لكم لكن بعد الفاصل يا الله يا الله أمر هام لا بد أن نعلم أن الدعاء لن يستجاب إذا كان صاحبه يقوله بلا استحضار ذهني ولا انتباه. يجب أن يكون مستشعرا للكلام الذي يتلفظ به قال صلى الله عليه وآله وسلم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافَرٍ لَهَا ولهذا إذا كنا نستخير الله تعالى فيجب أن تكون لنا خلفية عن معنى الكلمات التي نقولها بعض الأسرار بعض الحكم أن نعلم المعاني لأن الله قد اختار لنا دعاء في الاستخارة يجمع لنا الخير كله ولا يترك شيئ من الخير إلا جمعه فعلا استخار اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إني أستخيرك أي أطلب الخير منك حرف السيم حرف التاء إذا جاء في اول كلمة غالبا يدلاني على الطلب مثل السسقاء يعني طلب السقية استعاذة طلب العوذ استجار طلب الجوار وهكذا أستخيرك أي أطلب منك الخير بعلمك قال وأستقدرك بقدرتك أي أطلب منك أن تعطيني القدرة بقدرتك أنت لكن قد يتساءل ومتساءل لماذا الجمع بين العلم والقدرة بالذات؟ يعني لماذا العلم والقدرة؟ الجواب لأن الجمع بينهما يحقق الهدف والغاية بالكامل بعض الناس عنده علم يعلم الاختيار الأفضل لكنه لا يقدر عليه فلا يحقق مبتغاه وبعض الناس عنده القدرة على أداء الأشياء أشياء كثيرة يستطيع أن يفعلها لكنه لا يعلم أي واحد منها هو الأفضل فجمع الله لك الخير كله بالجمع بينهما فأرشدك إلى أن تقول اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك ثم تقول بعد ذلك وأسألك من فضلك العظيم لأنك الآن تطلب لست تستفهم لا لا أنت تطلب تطلب الأفضل فهو طلب للإعانة تعليم وإعانة في نفس الوقت فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب وهذا فيه تذل للمعبود وبالمناسبة يجب أن نعلم أن الله يحب أن تتذل له إيوالله فإذا فعلت ذلك أعطاك ما تحب ثم تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه يعني تذكره شراء سيارة الزواج من فلانة أو فلان الدراسة في الكلية الفلانية أي شيء أي شيء تسميه باسمه اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي لماذا بدأ بقوله في ديني لأن أعظم مصيبة هي مصيبة في الدين ومن الدعاء الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولو حصل لك كل خير في الدنيا لما عوض ذلك عنك مصيبة واحدة من مصائب الدين فبدأ أولا بالدين ثم بعد ذلك قال ومعاشي وهذا يتعلق بالدنيا فهذا من أدعي لتجمع لك الدنيا والآخرة فما أعظمه والله يقول الله تعالى فمن الناس من يقولوا ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق ومنهم من يقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ثم قال وعاقبة أمري وذكر العاقبة هنا لأن الأمر قد يكون خيرا في البداية ثم ينقلب على صاحبه بعد ذلك والعبرة بالخواتيم فقدره لي ويسره لي لاحظ, لاحظ العبارة هذه فقدره لي ويسره لي لاحظ الرحمة في طلب التيسير زيادة على طلب القدرة فقدره لي ويسره لي لأن هذا الأمر الذي تستخير فيه قد يكون هو الأفضل وسيتحقق لك لكن بعد ماذا؟ بعد تعب شديد مثلاً تستخير في بناء بيت فيحصل لك ذلك لكن بعد أن تخرج أروحك مع العمال ممكن؟ ممكن لكن هنا قال فقدره لي ويسره لي أرأيت كيف أن الدعاء دقيق؟ ما ترك شيئاً دقيق انتبه معي للبقية قال ثم بارك لي فيه لأنه قد لا يكون مباركاً ربما تستخير في وظيفة تتوظف تقدر وبسهولة يسره لي لكن الراتب لا بركة فيه لا يمكن أن تتدخر منه فلسا واحدا فقال ثم بارك لي فيه ثم قال وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وهذا عكس ممضر قال فاصرفه عني أي أبعده عني بحيث لا يقدر هذا الأمر ولا يقع ثم قال واصرفني عنه طيب ما الفرق؟ ما الفرق بين اصرفه عني وبين اصرفني عنه؟ أخي الكريم أختي الكريمة قد ينصرف الأمر لكنه لا ينصرف من قلبك الأمر قد ينصرف عنك لكنه لا ينصرف من قلبك مع أنه شر وأنت لا تعلم فلا تزال تتمناه وتتحسر عليه وتتعلق به وتتمنى حصوله فقال واصرفني عنه حتى لا أتعلق به إذا كان هو ما هو الخير الله أكبر ما أحلى هذا الدعاء انظر إلى خاتمتي قال وقدر للخير حيث كان ثم أرضني به لأنه بعد هذا كله قد يختار الله ما هو خير لك لكن لا ترضى به فتأمل عظمة هذا الدعاء وجماله حتى الرضا بعد النهاية حرص عليه الدعاء والله ما كان لبشر يستخرج هذه الدرر من نفسه ما يستطيع هذا الدعاء لا يأتي إلا من, من الله الذي علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدعاء وما ينطق عن الهواء إنه إلا وحي يوحى تابعونا يا الله, يا الله يا الله يا الله يا الله الآن بالتأكيد بعد شرح الدعاء ومعرفة معانيه وأساره عندما تدعو به لا شك أن الدعاء سيصبح ألذ بكثير فإذا انتهى العبد من الاستخارة كيف يعرف أي الاختيارين أفضل؟ كثير من الناس يظن أنه سيرى في المنام شيئا أو أنه سيسمع صوتا أو سيحس بشيء في صدره إحساس مرتاح ولا أم ليس بمرتاح ليس هذا هو المنتظر من الاستخارة المنتظر أن الشخص يوفق إلى الأفضل والمطلوب الآن أن تنضي فيما تراه مناسبا بحيث إذا كان هذا الأمر الذي استخرت فيه هو الأفضل فسوف يتم وإن لا فلن يتم هذه هي الاستخارة أن الله سوف يتمم أو لم أو لن يتمم ولا تستعجل بحيث إذا رأيت الأمر تأزم قليلاً تراجعت لأنها أمارة وعلامة من الله أن تبتعد لا لا لا ليست هذه هي الاستخارة الاستخارة أن تطلب الخيرة فإن تم الموضوع فهذه هي الخيرة وإن لم يتم فهذه هي الخيرة فنحمد الله ها. الذي أذن لنا أن نستخيره وأذن لنا أن نستعينه كم من إنسان يقدم على أموره كلها ولا يجد إلها يعينه ولا ربا يوفقه فاللهم لك الحمد أن عرفتنا بك أنت إلهنا لا إله إلا أنت مع لذة جديدة في حلقة جديدة تابعونا رحمة بنا سنت عمود الدين والعروة المتينة وودعتي في الصلوات حياتي الروح واسباب السكينة نخشع ونتلذج ونطلب ما نريد بيت يا من الحبل الوريد da te